بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اله بعد قال المرادي رحمه الله تعالى ابن قاسم الحسن بن قاسم المرادي الباب الأول الباب لغة الباب لغة ما هو الباب لغة المدخل أو ما يتوصل به من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل والباب يصطلح من يعرفه اسم لجملة مخصوصة من العلم تستمل على فصول غالبا تسميه على فصول غالبا الباب الاول من ابواب كتاب حروف المعاني في الاحادي اي في سرد الحروف الاحاديه في سرد ما كان احاديا من الحروف الاحاديه من الحروف الاحاديه الذي ماذا الذي وضعها على حرف واحد مثل الباء والكاف واللام والحروف الاحاديه يعبر عنها بلفظها أو بمسماها من بهذه الفائدة قال الله دره قال الله دره عندك محمد البدر بلفظها نقول بي بي حرف جر بلفظه عند من عندك بمسمى نقول الباء حرف جر بسم الله نقول الباء حرف جر ما نقول ب حرف جر هذا الأحادي يعبر عنه بمسمى الباء نقول الباء حرف جر الباء بسم الله إعرابه حرف جر قال في الأحادي وهو أربع حرفا حرف تمييز لماذا؟ لأن كل نكرة منصوبة بعد عدد تعرف تمييزا فما يعرب حرفا تمييز دائما وابدا كل نكرة منصوبة بعد العدد تعرف تمييزا إثنان عشرة عينا أحد عشرة كوكبا إثنتين عشرة أصباطا أمما أمما يعني تمييز إياكم منكم عشرون صابرون ويظن وأعدنا مرسى ثلاثين ليلة ليلة تمييز فأتممناها بعشفة من قطر ربه أربعين ليلة لتنتميز سبعون ذراع يعني ماذا إلا خمسين عاما خمسين عاماً عاماً تمييز فيطعام شتين مسكيناً تمييز آه واختار شققوا بسبعين رجلاً رجلاً ما يعربها تمييز ذرعها سبعون ذراعاً ما يعربها تمييز فقدردوهم ثمانين قلدة قلدة ما يعربها تمييز كانوا صواب على عدد إن هذا أخي له تشعر, تشعر نعجة ما يعرف نعجة تمييز كل أنك لو أنصاب على تشعر تمييز قال الهمزة الهمزة ولا تكون حرف إلا في موضعين فقط إذا كانت حرف لداء وإذا كانت حرف استفهام وأما بقية الهمزات فلا تدخل في هذا الباب لا تدخل في هذا الباب قال والباء تستخدم للقسم وغير القسم والسين حرف, حرف تنفيس والباء والتاء التاء تستخدم التاء. للتانيث هي علامه الفعل الماضي وتسألهم حرف خسم تالله لفظة الله كم ذكرت في القرآن في تسع ماضي تالله تسع ماضي تالله تالله تالله تسع ماضي والسين حرف تنفيس او استقبال قريب هي خاصة المضانع سأأكل والشين وهذا الشين خاص بخطاب الأنثى خطاب الأنثى بالكافة المكسوره خطاب الأنثى بالكافة المكشورة هان عبوك اللهم ماذا يقول في لكته آه ابوشي جاء في قراءة الاعمش قد جعل ربشي تحت شي سريع هي قراءة شاد شاد قراءة شاد قال والفاء الفاء تعطي عاطشة تأتي الشعبية وعلب الكاف كاف من معانيها التشبيه هذه حرف جر تأتي جار واللام هذا البحر الذي لا ساحل له فأول لحل حصل في حروف المعاني في اللامات فلذلك كان اول المؤلفات المبكرة ما هو التأليف في اللام لحروف المعاني اللامات الزكاية أول مؤلف وصل إلينا من مؤلفات الأقدمين اللامات الزكاية واللامات يعني اختصرها صاحب القنداني والأخصها في كم في ثمانية واربعين لام لكل لام ضابطها لكل لام ضابطها ووضعها والميم والميم جعلها جعل منها قول العرب من الله جعلها على انها حرف قسم وصاب ان مالله الله اسم مختصر من ماذا من عيم فان تعددت لغاتها قيل ايمن الله وقيل عيم الله ثم اختصرت الى مالله الله صاب انها اسم انما وقع له حذف حتى صار على حرف وقع له حرف حتى صار على حرف والنون النون نون التوكيد الخفيفة هي التي معنا حرف معنا ونون التنوين أيضا حرف معنا ونون النسوة تقع حرف اذا تقدم عليها ضمير الهاء او الكاف او التاء الهاء والكاف والتاء اذا تقدم على لون النسوه فلون النسوه حرف ايش حرف تاني اذا تقدم عليها احد الضمائر الثلاثه الكاف او الهاء او التاء والنون والنونات كثيرة وايضا حتى لون التنوين نون التنوين ليست آآ آآ لون التنوين ايضا متعددة لون التنوين فالتنوينات كما اقسامها اقسام التنوين عشره اقسام تنوينهم عشرون عليك بها فان تقسيمها من خير ما حرزه يمكن وعوض وقابل ولم يمكن زدرا لما يحكي الطرق قال ما هو يزعى أشعر. قالوا والهاء ها يوقف عليها مالية هذا السكت مالية سلطانية وإيضا يقال لما قال بمه، قال بمقتضى مه. ويقال لم ويقال ره راه إذا صار وافه وعه إذا صارت أفعال اللفيفة المفروق على حرف واحد في الأمر هذا يكون واجب وإذا صارت مع الجاز مع الحرفين هذا يكون واجب لم يعه لم يفيه قال والواو والواو حرف قسم و هنحط فقال و الالف الاثنين تكون الحرف اذا شبقت باحد الضمائر الثلاثه اذا شبقت بهم العماد وكان قبل بهم العماد التا او الها او الكاف الها والها والك ثلاثة <تصفيق> وليا وليا في النداء وليا أيضا تكون حرف أيضا في النسبة وليا أيضا تكون حرف تذكر أنا إني أنا إني يعني هل أنا فعلت هذا طيب وليا ويقمعها قولك بكشف سألتمونيها أيضا يجمعها قولك ماذا جمع البيتوشي بقول ماذا سالتوني كشفها سالتوني كشفها سألتموني بكشفها قالوا ولم يذكر بعضهم الشين لأنها ماذا يا أخوة في شواذ اللغة وشواذ الإبدال ابو أبوشي شواذ اللغة شواذ الإبدال أو على القول الراجح أنها لغة قليلة لغة قليلة قالوا أنا أذكرها واحدا واحدا على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى والترتيب ما معنى ذكر الشيء مرتبا لغة والترتيب لغة هو ذكر الثاني بعد الأول مباشرة ذكر الثاني بعد الأول مباشرة هذا هو تعريف ترتيب صلاحا <تصفيق> وإلا إن شاء الله تعالى طيب إن شاء الله الله الله خير